أنساه ساعا وذكرا ورجع أنساه وعودنا بعد النجم ما نزافني أخطي وصحح في الخطأ كل ما ألقاه وبداخلي قلب هواهي عزفني وبداخلي قلب وهي عذبني يمر عام من مخجلتني خطايا ومر يوم من جد ولهم كسفني أشوف ماضي سجتي في مرأى. دمب نقرا حجته ما قطافني يمر عام مخجلتني خطايا ومر يوم جدوله ما كسافني ما قطفني وارجع له سأل حاجتي رضا رضاه والقن تقصيري معه يقسرفني واسج مع درب اللي أجيت بابداه جني عدو اللي الصحيح صرفني واجعل اهل حاجتي واطلب ارضاه والقى ان تقصيري معه يقترفني واستجمع دربا اللي اجيت الصحيح <سؤال> house وها بالخطا كل ما انجا وبداخلي قلب هواه يعذبني وبداخلي قلب هواه يعذبني وجهت نفسي في طريق والمغريات تتحدني وتعذبني وانا دري من اللي عطاني بدنيا عينه على اللي داخلي ويعرفني جابت نفسي في طريقي وممشاه والمغريات حدني وساعدني وادري <والجل> اللي عطاني بالدنيا عينه على اللي داخلي <دفني> ويعرفني صار <شال> السلام حتى بدمعي وما <ومجرى> والطيب الوان العذاب حذفني في داخلي تل الندم اقدر ازواه وفي ناظري حجم الذنوب عصفني وطول ابتلاه حتى بدمعي ومجرى في بلوان العذاب يحدفني سال الندم درجات في ناظري حجم الذنوب يعصفني وفي ناظري حجم الذنوب يعصفني انت وارجع انتا وعود له بعد النجم ما نزافني اخطي وصحح في الخطأ كل ما لقى وبداقري قلب هوا نعزتني وبيداخلي قلب الهوان عسفني ولد صوتي لهو وانا ردد اسماه تكفير دم داخلي اقترثني واخاف قبل امشي مع الدرب لاجصاه هدمت الذات النفوس خططني هدمت الذات النفوس خطتني عارفك لشي مع الدرب الاضى النفوس خططني The devil